بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يقولون واتبعوا وكل امر مستقيم ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتغل عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم فاخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني أغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوبا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذاب وحفر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 أعجاز نخل مقعر، فكيف كان عذاب؟ فكيف كان عذاب ونذر؟ ولقد استأذن القرآن للذكر، فهل من مدد كثير؟ كذبت ثمد بالنذر، فقالوا أبشر منا واحدا نتبعك في ظلال وسُعُر أُلقي الذكر عليه من بيننا بل وكذاب أشر سيعلمون ودهم من الكذاب الأشر إن مرسلنا قد فتنة لهم فرتقبوا واصبر ونبئهم أن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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا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 في اولالن وسعف يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا المجرمين في ضلال وسعف يوم يسحبون في النار على وجوههم مَسَّ سَقَفَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ